وانتم <تصفيق> I hey, ان ان الطرق والشعن to -E leave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 ونبع Surah al كذبت قوم موسوعه <تصفيق> ولقد ولا É Say you're one I'm